صلاة القيام عذابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وإنما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها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 كلا لم ما يقض ما أمره فاليوم ظل الإنسان إلى قعامة. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكعة وأبا متاعا لكم ولأمعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يؤني وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة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 إنه لقول رسول كيم ذي قوة عند ذي العرش مكين أطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليم وما هو بقول شيء قار الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين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 على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يurers فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيقٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَالْيَوْمَ يُنْثَرُ مِن مَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجاله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشابه عليهم نار مقصده.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 قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر 雨 akbar.